الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم. وبوجهه الكريم وبسلطانه القدير. من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله تعالى من غضبه وعقابه وشر عذابه. ومنها مزاج الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بكلمات الله تعالى التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وبرع ومن شر ما زرأ على الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن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 اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسنا النظر فينا رضيك عنه اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعف المستضعفين اللهم ارحم ضعف المستضعفين اللهم ارحم ضعف المستضعفين ورد غيبة الغائبين ورد غيبة الغائبين ورد غيبة الغائبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بدأنا في المرى من نهر دفس ايه نهر تفسير ولا حديث ولا, ولا الاحياء والله عاطف كعبة زاع زاع ماهر ولو ما زاعش كان اخر كلامنا في الدرس الفات في تفسير سورة يونس في قول الله تعالى الآية 24 إنما مثل الحياة الدنيا وقلنا الرابط بينها وبين ما سبق من الآيات الايات الفائته تتكلم عن البغي والطغيان والتعدي والتجاوز للحدود ونظرا لأن البغي والطغيان والتجاوز والتعدي للحدود سببه التكالب على الدنيا بدا في الايه معنا تتكلم عن الدنيا لتوضح حقيقتها وتضع المؤمن الموضع الصحيح أو الموقف الصحيح بالنسبة للدنيا نسبة للدنيا يعني الآية 25 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا تألم تغنى بالأمس دات يعني تبيان لحقيقة الدنيا وتصوير دقيق وصحيح للدنيا ومكانتها ومعناها واثرها على النفس وفي نفس الوقت تضع الانسان المؤمن الذي يقرا القران ويؤمن بالقرآن ويتدبر القرآن ويحب أن ينتفع بالقران تضع في الموضع الموقف الصحيح حين يتعامل مع الدنيا اولا لتكفه عن البغي والفساد والافساد الذي تكلمت عنه الايه الفائته لتحجزه عن الاغترار بالدنيا وتضعه في موضع الميزان الصحيح في للمقارنة بين الدنيا وبين الآخرة والمثل كلمة إنما مثل قلنا المرة اللي فات إنما مثل إنما لما تبدأ بانما الحص يعني ليس, ليس لها مثال سوى ذلك ليس لها مثال هو ذلك والدنيا الانسان لما بيخطر على باله كلمه الدنيا هل يراه من مظاهر الحياة ولا نصيبه من الدنيا اللي هو عمره من الدنيا ما هو الدنيا بالنسبه لنا هو العمر الفتره اللي نقضيها في هذه الحياه في دنيا والدنيا اللي هي منذ خلق الله السماوات والأرض وخلق آدم اهبطه في الأرض إلى أن تقوم الساعة دي اسمها دنيا ما بعد قيام الساعة اسمها الايه الآخرة والدنيا زي ما قلنا عمر الإنسان فالدنيا لما تطلق يجل الحياه عموما يعني التي يحياها الناس قبل الموت الإنسان ينظر إلى الدنيا على فترة بقائه فيها وتعامل معها بناء على هذا التقدير والتقييم والمؤمن العاقل القارئ للقرآن الواعي نظر إلى القرآن للتوعية التوعية يوسع الآفاق والأذهان والعقول وتتفع معه القلوب والنظرة المؤمن اللي يقرأ القرآن يفهم الدنيا من خلال مثل هذه الآية. وبعدين كلمة مثل الحياة الدنيا، المثل هو أسلوب لعرض المعاني البعيدة لكي يقربها للفهم البعيدة يعني لو كان غيب مثلاً. يبقى ربنا مثال لحاجه بعيد عنك انت مش شفتهاش لسه لما ان يعني مثل يعني مثل المثل الجنه مثل الجنه بيصور لك حاجه انت مشفتهاش ومش هتشوفها غير لما تدخلها وربنا يقربنا لكربنا ان شاء الله ويجعلنا من اهل الفردوس الاعلى في صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او المثل يضرب عشان في معنى يخفى على العقل الإنسان ما يدركش سيوضحه بالمثال تراه الاعين والجوارح لأن الأشياء التي نراها بأعيننا أو نسمعها باذاننا أو نلمسها بأيدينا تبقى معروفة لنا إنما حاجة انت ما شفتهاش بعينك ولا سمعتش أنها بودنك ولا لمستها بإيدك كيف تتعرف عليها فيجيب لك مثال يقول لك دي تشبه الشيء اللي انت شفت الشيء اللي انت بتشوف ده يعني قريبا منه بالشبه عشان تتخيل بذهنك ومن جمال قدرة الله وكمال قدرة الله وجلال قدرة الله ان الذهن والعقل له قدره على تخيل يعني لما <تصفيق> انت تكون متعرفش شخص وسمعت عنه يقول لك عن فلان ده فيه كذا عالم عظيم مبتكر ذكي كريم جواد محبوب صفاته كذا وكذا وكذا وشكله كذا يشبه لك في واحد يقول لك ده يشبه فلان في الصوره يعني تتخيل انت الصوره وبعدين تسقط عليها الصفات الحسنة التي سمعتها عن عن هذا الإنسان يبقى بيجرب الحق انت مشفتهاش مش بيجربهاك بصوره انت تراها فيقرب المعنى الخفي بصورة ظاهرة او يستعير او ي... ال... ال... الشيء الغائب الذي لم نره بشيء حاضر نراه واحيانا المعاني اللي تكون مثلا العقل يدركها ولا ترى بالعين ولا بال... ولا بال... ولا حد يلمس زي كلمه العلم مثلا العلم العلم حد شافه حد يبسك بايده حد يطيق بلسانه؟ العلم, العلم مع شيء يعني تصور يدركه العقل ولما النبي عليه الصلاة والسلام يشبه العلم الشرعي الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كما الغيث الكثير أصاب أرضه العلم انت باعتك تقول العلم هاي يقول لك العلم العلم يمكن واحد يقول لك العلم يعني الخطبه يمكن درس يعني كذا طب ونمسك العلم اقول فيز طب هبته فلك علم نفس علوم العلوم كثيره سبحان الله العظيم ويحمده فكلمه العلم العلم لا لا ترى لما يقول لك العلم نور بده تمثيل تمثيل لأثر العلم على صاحبه أنه نير له قلبه فينير له الطريق يب مسلك العلم بالنور والنور نسع الصهر مش عارفاه مش واحد ما يعرفش النور كل من رزقه الله البصر والباصره يعرف النور ومن حرم البصر يعني نسأل الله من يعوده كل الخير يقبل التمثيل بيصور المعنى المعقول اللي هم ممكن العقل موجود في العقل بس مش عارف شكله ايه بيقول لك العلم نور خلاص الجائل. العلم نور يعني يشبه النور في اثاره ومظاهره وقص عليها ده المثل والمثل في كلام الناس في حاجة اسمه يقول المثل الشاعر ان موقف يحدث والناس تستخلص منه عبره وحكمه فتقال عباره معينه هذه العباره تنقل يوم يسمعها الناس يفتكر القصه بدل ما يحكي لك قصه طويله يقول لك المثال يقول لك المثل فاذا يقول لك المثل تفهم انت القصه اللي حصلت فيها الموضوع تفتكر انت الموضوع يعني يدلك على دلالة معنى قد يكون حاضرا في الذهن تعرف انت اصله مورده فلما يضرب المثل تستحضر المعاني اللي حصلت يوم حصل المثل دا التمثيل في اللغة والبيان هنا القرآن يمثل الحياه الدنيا في في اقبالها ورغبه الناس فيها حين تقبل كمان انزلناه من السماء الناس تفرح بيه تستبشر تؤمن فيه الخير والرزق وسعه الرزق والخير هاي في البلد وتقبل عليها تماما ده الماء الذي نزل من السماء ان شاء الله اللي العواصف اللي هناك غرب هناك في المغرب في اللي انتهناك اللي سمعتوا عنها النهارده ربنا يدمر ويدمر ويخلص عليهم ربنا يكسر شوكتهم بما عندهم يخلق عليهم ما يكسر شوكتهم ويكسر كبرياءهم ويكسر غرورهم عشان قاعدين عازم الوجه يدمر الناس هم قاعدين سبحان الله العظيم ومحمد تجيهم عواصف زي ما قلنا في الدرس اللي فات تجيهم عواصف تجيهم رياح تجيهم فيضانات ما يبلش عليهم واحنا ننطلع عشان... عشان حضرهم يلطم و... ويحزن احزن عليهم وبعدين يعني هم ينسي الموضوع احنا نشتغل بيه هم شغلهم الشاغل كيف يدمرون الاسلام واهله ينسوا العواصف ينسوا الرياح ينسوا الفيضانات ينسوا الزرع اللي غاروا ينسوا ينسوا الاحتراقات وينسوا اي حاجه بس قدامهم هدف عايزين يخلصوا منه همهم الاكبر التخلص من الاجسلام فعشان كده هموم التانية كلها بالنسبة لهم هين ايه يعني خمسين ألف هكتار ولا خمسين ألف فدان ولا مش عارف لا ولا حاجه المهم نخلص للجماعة الجماعه اللي بتشغلوا ناس ما تشغلوناش بالزرع اللي اتحرق ولا بالعمارات اللي واجعت ولا بالسيارات اللي اللي ضاعت ولا بالناس اللي غارج هم ما يفكرش في كده يفكروا انه عاوزين يخلصوا من الجماعة اللي هناك في بورما مرة في افغانستان مرة في, في صير مرة في مرة في بصر مرة يخلص على الاسلام وخلاص باي شان ولا ياذب بالله ولا ياذب لكن الماء اذا نزل من السماء غيثا ينتظره الناس وهو مقدمات الرزق وبشريات الرحمة وشرا بين يدي رحمته او نشرا بين يدي رحمته يجب الناس تستقبله بالقبول الحسن وتتفائل به وتفرح له وتهتم به ده أول, اول تصوير للمثال ثم بعد الاهتمام به وفرحنا به ونزل المطر ونزل فرحة وبعدين زرعت والناس زرعت والزرع كمان نجح ونبت وبعد ما نبت انتشر على الأرض انتشر على الأرض بكل ما بألوان الناس التي تمناه من الثمار والزروع وكل ما ينتظرونه من من الخيرات اختلط مع بعضه فأصبح ذا بهجة وأخذت الأرض زخرفها وزينت وهنا اخذت الأرض كان الارض ده كيان عاقل واصبحت صورتها من الجمال ابهى من صوره العروس ففي زينتها تقر بها الاعين يبقى الناس عندها امل تنتظر جني الثمار في نفس الوقت بتستريح النفوس للنظر إلى هذه النباتات والمزروعات والمغروسات التي نمت على الأرض أخذت الأرض زخرفها حتى وقلنا نحن نقول للمرة أن كلمة حتى هي مراحل النمو والازهار والإثمار مراحل طويلة خالص بس لما وصل لحتى أخذت الأرض زخرفها والزين وصلت لمرحلة النج والاستحصاد يعني خلاص على الجمع ولحظات الانتظار الجمع دي خلاص يعني الشبه كله يتنسي والتعب يتنسي وكل حاجة أصبحت يعني منسيه لكن أتطلع الآن لما ينتظره الناس من السماء فجأة اتاها أمرنا ليلا أو نهار <تصفيق> تنتقل الحاله النفسيه من الناس من البهجة والسرور والفرحة إلى مفاجأة لم تخطر على البال ولم تكن في الحسبان أصبحت حصيدا كان لم تغنى بالأمر اتاها أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا ده ده حاجه واقعيه بتحصل في الكون يعني والناس تعرفها والناس سمعت بيها مش جيل إلا بيسمع بيراها وبيسمعها يعني هذه الصوره ان شيء يبقى في على مستوى التمام والكمال والقدره والنضره والحياه وبعد فجأة يتحول الى حصيد بصوره واقعة حاضره في افان الناس الله يريد ان يعلم الناس ويعلم الناس ان الدنيا هكذا صورتها مهما كانت بهجتها ومهما كان الاقتار بها ومهما كان الاحساس بالهيمنه عليها انها لا امان لها وانها منتهيه لا شك ستنتهي لا, لا لا لا يعني يوجد واحد في المليون ولا مليون المليون أنها ستدوم لأنها من ليس من طبيعتها الدواء الدنيا لا تدوم وإذا كانت لا تدوم فهذا تصورها اللي عارف ان الزرع ممكن يجي لحظة يصبح حصير لازم يوقن ان الدنيا هيجيلها لها لحظة تصبح كأن لم تظرنا بالأمس وإذا تعامل الإنسان مع الدنيا بهذا التطور وهذا الفهم يبقى لن يغتر بها لن يتعلق بها لن ينشغل بها ويهتم بما يأتي بعده وهذا ما يقصد من مثل هذه الآية كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ودي كانت العقل في الإسلام يعني هذا البيان في هذه الآية وفيما قبلها بيان لمن يفهم، لمن يفهم، لمن يستخدم العقل الذي أعطاه الله للإنسان ليضع الأمور في موضعها الصحيح ويزن الأمور بميزانها الصحيح. يا أيها العاقل، زين الأمور بميزانها الصحيح. يا أيها العاقل، لا تنشغل بالدنيا عن أمر الآخرة. يا أيها العاقل، حاول أن توازن. بين الانشغال بالدنيا والانشغال بالآخرة تعمل لدنيتك على قدر مقامك فيها واعمل على... لآخرتك على قدر فقائد فيها إذا كان الدنيا تبقى فيها سنوات فاعمل على قدرها السنوات وإذا كان الآخرة تبقى فيها خلود فلا موت تعمل على قدر ذاك الزمن ذاك الزمن طيب <تصفيق> ونظرا لأن الإنسان لا غنى له عن أمور الدنيا ويحتاج إليها فما قالش يعني ازهد فيها زهدا يجعلك لا تستعملها ولا تعمرها لا عمرها ولكن على قدر وزنها وعلى قدر ما يتأكى منها ولا تنشغل بها عما هو أبقى وادوم وأفضل منها لبعض التعقيد الذي تستهى الله به سبحانه وتعالى يلشان فالذي يفهم الدنيا على حقيقتها ويعاملها بما يمدغي هو الذي استعمل عقله حين قرأ القرآن سمع القرآن وتفكر فانتفع بمثل هذه الآية والآية التي بعدها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم طب المنهمك في الدنيا دعته نفسه ودعاه هواه إلى نهماك فيها ودعاه الشيطان إلى الانشغال بها عن غيرها لأن اللي بيغري بالدنيا الذي يغري بالدنيا يخلي الانسان يتعلق بيها ويعمل من اجلها ويتفانى في جمعها وفي حفظها وفي الدفاع عنها ويقاتل من اجلها من اللي بيدفع لكده ده مش ممكن يكون الله يدفعه لذلك يجب في حاجتين بيدفعه الانسان للانهماك بالدنيا والاقتتال من اجلها شيء من داخله هو الهوى والنفس وشيء من خارجه الشيطان الشيطان يزين الدنيا ويشغل الانسان بها ويجعله يتفنن في جمعها وفي حفظها وفي الدفاع عنها ومن داخله غريزته حبه للغنى حبه للثراء، حبه للجاه حبه للمنصب حبه للسيطرة والهيمنة كل هذه الأشياء من غريضة الإنسان وإحنا عفلنا الشيطان عليه لعائن الله يأخذ الإنسان من غريزته فيغرقه في الوحل والعياذ بالله فيما أسوأ من الوحل بل يدخله جهنم يأخذه من غريزه حب النساء ويقتحم الفواحش فيدخل جهنم ياخذه من غريزه حب الثراء السريع أو الاستيلاء على الاموال باسرع ما يمكن بأكثر ما يمكن فيدخله الى الربا فيدخله الى الرشوه يدخله الى الحرام وإلى السرقه يرتياخذ من غريزه حب البقاء غريض حب البقاء وحب الـ الـ الانفراد بالمواقف الانسان فيه غريزه حب يحب الانفراد يحب يتفرد يتفرد بالمنصب يتفرد بالمال يتفرد بالعقار يتفرد بشيء معين فيقتل غيره عشان ينفرد بيه يعني يقتل الاخرين يقتل يمكن يقتل اباه عشان ياخذ التركه يقتل أخاه لكي يستولى على التركه كلها. ممكن يقتل زوجته عشان يخذ يخذ الذهب والمال اللي معاه. يبقى إذا هذا العز يتفرد يتفرد بامتلاك المال او بامتلاك او بامتلاك الجاه. كل هذه من أمور الدنيا إذا أراد أن يتفرد بها الشيطان يزين له أن يتخلص ممن يشاركه فيه. يشاركني في المال. وليه وليه يبقى معاه شريك في المال ويقسم معاه التركه ويقسم معاه الثروه ويقسم معاه الزرعه ويقسم معاه الانتاج والمحصول يقسم معاه اللي يقوله تتخلص منه عشان يتفرد هو بهذا يكبر الاستئثار الاستئثار بالدنيا الاستئثار بالدنيا يجعله يعتدي على غيره ياخذه الشيطان فيقحمه في جهنم والعياذ بالله بل تؤثرون حياه الدنيا والاخره خير وأبقى دائما نذكر أن إثار الدنيا هذا هوى النفس هذا هوى النفس هوى النفس تميل إليه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم وإما من خاف نقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى النفس من أن تفضل الدنيا وأن تقاتل من أجلها وأن يعني ينتقم بسببها وكي ينفرد بها يفضلها والعياذ بالله طغى وآثر الحات الدنيا فإن الجحيم يلمض إذن الشيطان يقود الشيطان يدعو إلى كل هذا والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام هو مش عنوان بس ولا كرت كانت يجي لك اللي يقولك تفضل تعالى شرفنا في الجنة إنما دعوة تبدأ تبدأ من لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنتهي وسبع ببضع وسبعين شعبة الإيمان بضع وسبعون شعب كل شعب الإيمان دعوة إلى كل ما تمسك فرع منها ولا فت طرف خيط منها كل هذا يوصلك إلى إلى الجنة والله يدعو إلى دار السلام أرسل رسله ليبين للناس طريق السلام الذي يقودهم إلى وانزل وأنزل كتبه ليبين للناس طريق السلام الذي يوصل للجنه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والصراط المستقيم هو الموصل للغايه, الموصل للغاية. لما يكون قدامك هدف بتمشي قبالك وتمشي لحد وتوصل هتوصل انما الهدف امامك وبعدين تمشي يمين مش هتوصل للهدف الهمم الهدف ناحيه اليمين وتمشي ناحيه الشمال مش, لما مش هتوصل للغايه بس المستقيم هو الطريق الذي يوصل الى الغايه والغايه هي دار السلام ودار السلام دار السلامة من الآفات والمنغصات ليس فيها منغصات ولا آفات كما كما هو الشأن في الدنيا الدنيا فيها منغصات وفيها آفات وفيها متاعب وفيها مشاق وفيها نصب وفيها كثير مما يعني يجعل الإنسان يعاني فيها حتى وهو يستمتع ما فيها في معاناة سبحان الله وزكت ما ربنا متاع الغرور وتكلمنا في دروس الاحياء عن تمثيل متاع الغرور وقلنا ان الانسان يشتهي الشيء ويتمناه وبعدين عندما يحصل عليه وانتهى من تلذذ به انتهى الموضوع يعني كان زمان كان زمان يقول لك الدفع حلو كان زمان يقول لك الدفع وكن زمان نشوف المانجا حلوه وكنا زمان كان في مدرسه واحده في خارجه وكان فيها حواليها شوية اقتراحات بتاع الموظفين المحترمين المحليين الموظف يجي يقعد عند الجنينه وفيها المانجا وفيها التفاحه وفيها الجوافه وفقراء البلد كلها رايحين المدرسه يعدي على الجنينه رايح جاي المدرسه يعدي على الجنين في واحد بغاص كله يبص يشوف المانجا مش لا ضايلها ولا شايفها ويجي يقول لك فوق ماذا تعني بطوخ يا أخانا؟ عاد يقوق عليها على الغراب لما يخش او حيث حل... بومة لما تخش مكان يعمل إيه؟ يخرب وقامت غالب منها يقول لها تقوق عاز الجنينة يتخرب إن شان محروم <تصفيق> لا زال يا ربنا ربنا تولنا يا فتس بالصحة والعافية إن شاء الله كنا نسمع زي أقول لك لنجي لنج... حلو طب هذا منجة حلو طب عايزين فلوس فرجت للفلوس اشترينا المنجة أكلنا المنجة طب بعدين بعد ما شربت المانجو شربت الماي. أمر الله. فيه لاء في حسب هو خلاص هو أشباع أشباع أشباع رغبة معينة بالاشتهاء لأن يوم تذكر المانجو يجلس جالس حسب طعمها في الثانية أو حسب بش... برائحتها في فمه. فاا لك بقيت حلوة جميل. لك لما تروح تسمع تشوف الأنواع المانجو لا لا تكاد تعود. يمشي في السوق أربعة أنواع واثنين وعشرة وخمسين ماشية. ربنا يعمر البلاد والديار. ويطهر الديار من أهل الفتاه ويطهر البلاد من أهل الفتاه تروح تلاقي 20-30-40 نوع جميل خارج كيف تشتري 30-40 نوع تحتاق في الأخذ تشوف فلسك وتشتري تقدر عليه وخلاص أكلت المنجة وبعد نمت أخبار عندك إيه؟ يعني لو قد بعد عسها 5-6 لو تكرع تطلع للسوية لكن لو لو لو كان مل المعده وعم وقفض يأكل ياكل ياكل وجت العسل شويه كده من العصير اللي طلع اللي دخل المعده تخيل عصير المنج في المعده وطلع على الثاني يبقى شكله ايه تغير شوف عليها قص عليها الماكولات الشهيه ولا المشويه ولا الكلام ده ياكل المش وبعد رصه انتهى الموضوع انتهى الموضوع يا لز لا تدوم الا ساعة لذة لا تدوم إلا ساعة لذة الطعام والشراب لحظتها بس بعد ما انتهى الموضوع بتذهب اللذة هو دي مثل الدنيا وده اللي قاله النبي عليه والسلام إن الله ضرب مثلا للدنيا, مثل للدنيا طعام ابن ادم ضرب الله مثلا للدنيا طعام ابن ادم ساعة ما يأكل الدنيا كلجز مفسوط وحفى عرحان بيه وحسن فيه جمال ولذة ومتعه وبعدين إلى ما يصير يصير الى حيث تعلموه يتحول في البطن الى مشاكل سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله يبقى هي متاع الغرور عشان ربنا حلها لك عشان تاكلها بس ربنا ده حلها حلو عشان انت تشتهيها فتاكلها وبعدين مش المطلوب الطعم ولا اللز ولا اللون ولا الريحه المطلوب عناصر معدنيه معينه تقاس بالواحد من الألف جرام يمتصها الدم وتروح للأعضاء والأعضاء تشتغل بيها انظر إلى حكمة الحكيم تاكل أنت ربع كيلو نص كيلو ثلاثة أربع كيلو نص جرام اللي تأكل خدت خلاص الجسم هخش يدوب الكلام ده كله وقل لك أنك كنت عاز واحد من ألف جرام أنت غبي هاي يقول لي أنا بس رئي لا أنا يعني يقول أنت مالتك كيلو كيلو نص وأنا عاوز واحد من ألف من الجراء وزي ما قلت لكم الظاهرة الظاهرة التي الطب عجز عن تفسيرها لها الوحم الوحم في المرأة الحامل لما تبقى حامل وبعدين الجنين محتاج لحاجة وهي ولا هو فهمها ولا قدر يتكلم وليها عارفة تسمع له ولا له لغة ولا ليه لسآل لكن يشتهي واحد من خمسمائة ألف جرام واحد من خمسمائة الف حاجه من الماده معينه يشتهيها طب يعمل ايه تطلع اشارات من الجنين من الجنين من الحبل السري بتاع الجنين المرتبط بالرحم والرحم يوصل للجدار الفاصل في الرحم وبعد الجدار يوصل للجهاد العصبي للمراه العصبي للمراه يقول لها الجنين محتاج لحاجه مويه طب هي مش فاهمه الكلام مش فاهمه الاشارات دي اشارات بالمغناط الكهرب ومغناطيسيه اشارات بالجهاز العصبي راحت لمخ المراه فالمراه مش فاهمه حاجه لكن المخ اصبح يترجم يترجم لحد يخلي ريكا يجري على حاجه مويه يوسف حضره معنا مصحى لما جالك ما في قال لك بدك حامل بتقول لك على هات لي طف بس حت طف كده الطف تكون زرقا لما رجنيت تقول لها هات بدي عاوز طف لا زرق تجيب ولا روح اجيب بنفسي ما جاب لها استروح اجيب بنفسي ما قال جاب لها زوج تجيب لابوها ابوها ما جابش تقول لامها امها يقول لابوها وابي يقول اخوها لحد يجيب لها الطف لا تاخذ على جنب كلفك في نور تكفل على نفسها الباب وتكفل الطفل زعلان ما نور الثانيه عامل لي كده متضايق مش مقز هي مبسوطه بتاكل الطفل هي مبسوطه هي بتاكل طفل لأنها اشتهت الطفل الله يعلم ان الطفل فيه عنصر معين هيتوفر منه النسبه المطلوبه للجنين اللي جوه الغلبان وربنا بيتولاك كنت في بطن أمك بهذه الكيفيه يبقى عايشه في كندا وتقول لك يعني هي من مصر راحت كندا واشتهي الدوم اشتهي الدوم اللي في افريكا يجيب لها دوم من فين ولا يجيب لها لل... الاسكند يجيب لها دوم من فين انا عايز ادوم عايز ادوم عايز, أدوم. عايز خلاص عايز ادوم دور لك على دوم شو ما تولد مش عايز ادوم اتفضل بالتفاعل بال... في ناس من أمريكا في جاية. يعني ما في قرطاس ولا في كيس تصدق عشان الجنين اللي جوا محتاج لمين؟ دوم سبحان الله العظيم وبحمد او للتوم بالتاء بالدال او التاء اذا الكلام ده سبحان الله العظيم وبحمده بتقدير العزيز العلي انت بتشتهي طعام عشان جسمك محتاج لحاجة معينة في هذا الطعام واذا كان مش في حاجة ممكن تستغني عنه يعني ممكن تستهيو تقول ما جبش النهاردة بعد اسبوع لما ما بعد المرتب لمن بكافع لما نأخذ بكافع نجيب الحاجة ده حاجة غالية ثلاث ذروات وتأجلها خلاص يبقى جفس محتاج لها لما لو ألحق عليك الجسد لما يحتاج هتجيب غصن عن لما لما كنت زياره مشي خات ثلاث شهور مش عارف عشان الأمور والحاجة قعدنا يوم ن شهر اثنين ثلاثة وبعدين جيت في يوم لأ يوم قلت يا عم معزم مش سألونا على المشي يا عم يسال على المشي بيقول لك المشي المصري بيتباع في السعوديه متسكوه مش عايزين يجيبوا المشي يا عم سالونا على المشي يعني, على يعني هو طبيعي اصل الاكل في السعوديه دايما جه ناقص الملح يعني في مطاعم تجيب الأكل الاكل ماليال شطه ماشي طب مش عايزين الشطه مليان فلفل مش عايزين الفلفل لكن الملح قليل والملح يظهر من هناك مختلف لحد ما فرجت من واحد من جنه بيقول لي يقول لي يا عم عاوز المشي بالحال في واحد جاي خلال اسبوع نجيب بس طب ما شفنا المشي سبحان الله العظيم يا حمد يعني هو ثلاث شهور من غير ما يمشي صعب يعني قلت ثلاث شهور ما تاكلش ماشي بيصعب على, على الإنسان يعني ازاي تاكلش يعني ممكن يكون قدامك وما بس الريحه دخنه في مزاجي خلاص على كده شهر دي ما هو قدامك قدامك لمساك ما يغيب سبحان الله العظيم يا حمد اذا الدنيا متاع والغيور حياه الدين متاع الغرور ربنا يشهيك ويخيالك وي... تشتهيها لحد ما انتفع بيها عشان الدنيا تمشي يخليك تشتهي اللي يبقى شقه و... لوكس فتشتغل وتمشاهد ستجمع تجمع فلوس تبي لما اشتغلت واجتهدت غيرك انتفع بمن بعملك في ناس انتفع بمجهود عملك انت هو يعني هو اللي يخلي المدرس عبد الله يلف كل النهار يقدروس وياخد, وياخد فلوس دروس وتعب نفسه صداع هو لما قنع بمرتب ما يعيش وهياكل عيشه عيشه محترمة أحسن من دروس من إنتعت الدروس أي واحد لو قنع بما عنده يعيش عيشه محترمة أحسن من الجاري والليفع على البيوت يد دروسه يلفع البيوت ويقف فلوسه وشعطه وقعد عربية وجب العمار وعمل شعطه وعمل وعمل وعمل وقعده هي هي لا كلهم هم هم, هم ولي شربهم هم هم هم ونأكل زيادة تقل على دماغه ونلبس زيادة تقل على دماغه هو. سبحان الله العظيم وبحمده فربنا يغريك بالسكن المبتاج عشان تشتغل تحصل فلوس وتجيل وغيرك ينتفع بحصيلة مجهودك اللي انت بتعمله اذا الله والله يدعو الله يدعو الى دار السلام الشيطان عليه العين والله والنفس والهوى تدعوك الى الدنيا والله يدعوك الى دار السلام وسميها الدار السلام اما لانها نسبة الى الله وهو السلام سبحانه وتعالى او انها فيها السلام نفسه حيث السلامه من الافات والمنغصات كما قلنا ليس فيها افات ولا منغصات كشغلك كما في الدنيا في الدنيا ان زرعت زرعه واستحرسها عليها وجريت مبنى خاف عليها وخاف من الحساد وخاف من الناس وخاف من الحقد وخايف وخايف ان كنت فظيفه زمايلك مش اللي شرابين عنك ولا زمايلك يمكنش حواليك ولا بها ما عاوزين يشيلوك من الوظيفه ولا كما نولك تطلع معاش النهار قبل بكرا ولا تموت قبل النهار ده ابوه الدنيا فيها منغصات ليست في الجنه منها شائبه ليس في الجنه شائبه تشوب نعيمة اهلها ويهدي ما شاء الى صراط مستقيم للحديث بقيه ان كان في الاجل بقيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآترنا ولا تؤثر علينا اللهم اشفينا واشفي مرضونا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختن بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وبلغنا فيما يرضيك املنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا, لا, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما يقول السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من خافك لا يخافك ليرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من خافك لا يخافك ليرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم محمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى اعلم بارك الله Thank <laughs> you.